بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد فكنا وقفنا عند باب ما جاء في منكري القدر نعم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي Rahimahullah Taala bab yang jatuh di munkar al-Qadar. و قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي نبسطني عمر بيده لو كان على أحدهم مثله ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم Al-Imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Walyaumil akhir wa tu'mina bilqadari khairihi wa syarrih Rawahu Muslim Wa an'ubada bin Samid radiyallahu an Anahu qala libnih Ya bunay, innaka lan tajida ta'ma al-Iman Hatta ta'lama anna ma'asabaka lam yakun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 إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند وسنن عن ابن جيلمي قال أتيت أبيذن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أهد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه جاء بهذا الباب رحمه الله تعالى في بيان أن من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر وأن إنكاره نقض للتوحيد وكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا حتى يكون كتاب التوحيد الذي ألفه شامل لأصول الإيمان فذكر هذا الباب لبيان أهمية الإيمان بالقضاء والقدر أورد فيه أولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث هو حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة وفيه أن يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد من التابعين جاءوا إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فتكلموا معه وقالوا ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف وأن قدر يعني أن الأمر مستأنف في علم الله وأن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه هذا معنى أنف أي أنه مستأنف في علم الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه وهؤلاء الذين يسمى يسميهم أهل العلم بالقدارية الأوائل. القدارية على نوعين. قدرية الأوائل هؤلاء منكروا العلم. هذا المذهب يعني ذهب أهله وندثرت. بقي القدارية المعتزلة الذين ينكرون خلق أفعال العباد ويقولون إن العباد يخلقون فعلهم فجعلوا ما يفعله العباد من الأعمال هو من خلق الإنسان وليس من خلق الله سبحانه وتعالى لذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن القدرية مجوس هذه, الأمة مجوس هذه الأمة وكون هؤلاء مجوس لأن المجوس يقولون بوجود إلهين إله للخير وإله للشر أو الظلمة والنوع وهؤلاء القدرية المعتزلة يقولون أن هناك خالقين الله خلق العبد والعبد خلق فعله بل يزيدون على المجوسية لأنهم يقولون كل إنسان فهو خالق إذن كم عندنا خالق؟ على عدد البشر أن كل منا أو كل منها من من من بني آدم هو خالق فماذا قال ابن عمر لهؤلاء قال هذه العبارة التي ذكرها المؤلف لو كان لأحدهم مثل أحد دهبا ما انفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر هذا فيه بيان أن الإيمان بالقضاء والقدر من لوازم التوحيد وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد ثم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث المشهور بحديث جبريل وحديث جبريل رواه من طريق ابن عمر مسلم ومن طريق أبي هريرة البخاري ومسلم ذكر أركان الإيمان الستة تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبعدها ذكر حديث عباده وحديث رواه أبو داود حديث صحيح قال يا بني لن تجد طعم الإيمان طعم الإيمان أي حلاوته وهذا مر معنا في باب المحبة لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا تعريف للقضاء والقدر من التعريف الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب لأن كل أمر هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره وقوله لن تجد طعم الإيمان حتى فيه دلالة على أن من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة والراحة في هذه الحياة الدنيا من لوازم أو من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة والراحة فإذا كان الإنسان إيمانه جازم بأنه إذا أراد شيئا والله لم يكتبه له لن يأتيه سيرتاح ويطمئن وإذا أصابته مصيبة يعلم أن الله كتبها عليه فيرتاح ويطمئن فيصبر ويرضى بالقضاء والقدر وهذا كله مندرج تحت كون القضاء والقدر له مرتبتين أو بتعداد آخر له أربعة مراتب بعض أهل العلم يجعلها مرتبتين وبعضهم يجعلها أربعة أما المرتبة الأولى فهي العلم والكتابة العلم والكتابة وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الخلق والمشيئة مرتبة الخلق والمشيئة ومنهم من قسمها أربع العلم والكتابة والخلق والمشيئة مجموعة بقول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين هذا بيان لمعنى الخلق وخلقه وهو إيجاد وتكوين من قسمها إلى قسمين العلم والكتابة ثم القسم الثاني الخلق المشيئة إشارة إلى أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم في باب القضاء والقدر هو في المرتبة الثانية اختلفوا في المشيئة واختلفوا في الخلق المشيئة حيث نفى الجبرية وجود مشيئة للعبد يعني أن أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين بين طرفين بين الجبرية من ناحية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه فلا يملك أي إرادة أو مشيئة قالوا مثل الريش في مهب الريح ومثل ورق الشجر تحركه الريح ليس عندهم أي إرادة ومحوى مشيئة وهذا فيه وصف لله عز وجل بالظلم لأن من دخل النار بعد ذلك وهو مجبور على فعله عنده عذر أو ما عنده عذر يا ربي أنا مجبور لماذا تدخل من النار هذا فيه وصف لله عز وجل بالظلم مع انكار القضاء والقدر وهذا مذهب الجهمية ويدخل فيهم الأشعرية الأشعرية في باب القضاء والقدر جبرية لأنهم يقولون بالكسب والكسب عند الأشاعرة مما لا يدخل في العقول مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو إلى الأذهان الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام الكسب الأشعري مما لا يعلم أو لا يدخل في العقل لأنهم ينكرون الأسباب وينكرون العلل وينكرون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. لا يربطون بين السبب والمسبب أو المسبب يقولون إذا رأوا نارا مثلا احترقت النار أو فسد الخشب عند احتراق النار وليس باحتراق وليس باحتراق النار يعني أن النار لم تكن سببا في حرق الورق أو الخشب إنما الورق والخشب ذهب وفسد بسبب كونه في محل النار يعني شيء لا يدخل في العقل الخشب أو الورق كان سببا في ذهابه وفساده واحتراقه هو النار كل شيء له سبب لذلك ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى والطائفة الثانية القدرية وهم المعتزلة حيث جعل العبد خالق لفعل نفسه فليس لله سلب خلق الله ومشيئته من أفعال العباد سلب مشيئة الله وخلقه من أفعال العباد والمعتزلة إذا نظرنا في مذاهبهم وجدنا أنهم أدخلوا شيئا في مخلوق في مخلوقات الله وهو ليس من مخلوقات الله وأخرجوا شيئا من مخلوقات الله وهو في الأصل من مخلوقات الله ما الذي أدخلوا في مخلوقات الله وهو ليس بمخلوق مخلوق الله القرآن قالوا بخلق القرآن وما الذي أخرجوه من مخلوقات الله أفعال أفعال العباد الحديث عن باب القضاء والقدر واسع وتشعب النبي صلى الله عليه وسلم رد على هاتين الطائفتين فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا رد على أي طائفة ها؟ الجبرية لماذا أنه أمره بالعمل يعني عنده قدرة ولا ما عنده قدرة عنده قدرة ومشيئة واختيار فكل ميسر لما خلق له رد على القدرية قال سمعت رسول الله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب وهذا من مراتب الكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ أو الكتابة القضاء والقدر كانت على مراتب مرتبة الأولى القدر أو التقدير الأزلي وهذا الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ هو ما كتبه القلم هنا كتب ما كان وما يكون والثانية العمر وهو في حديث الصادق المصدوق في بطن أمه والثالث السنوي وهذا الذي يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم والرابع اليومي وهو في قوله تعالى كل يوم هو في شأن فهذا الذي كتبه القلم هو التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ وهذا لا يقع فيه التغير أبدا لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون وقوله أول ما خلق الله القلم ها هنا مسألة وهي ما أول مخلوقات الله وهذه على قولين قيل العرش وقيل القلم والصواب أن العرش كان قبل القلم لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء بمعنى أن العرش كان موجود من قبل كتابة القلم لذلك يقول ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به لدى الدّيّاني هل كان قبل العرش أو هو بعده قُولاني عند أبل العلى الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان إذا هذا من ترجيح بروقي رحمه الله تعالى في النونية والحق أن العرش كان الحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاب وأما الأحاديث التي فيها إن أول ما خلق الله القلم قال المراد به أن الأولية هنا للكتابة بمعنى أول ما خلق القلم قال له اكتب يعني أن الأولية للكتابة وقيل إن الأولية هنا ليست الكتابة إنما لما خلق مما هو متعلق بهذه الدنيا فيكون العرش خارج عن ذلك أول ما خلق الله اكتب قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة من مات على, هذا على غير هذا فليس مني فهنا البراءة منه لكونه ليس من أهل الإيمان وذكر رواية أحمد ورواية ابن وهب وهو حديث حسن حسنه الألباني قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ورواية ابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وذكر بعد ذلك حديثا المسند والسنن عن ابن الديلمي ابن الديلمي هو عبد الله ابن فيروز تابعي عبد الله ابن فيروز من التابعين قال أتيت أبي ابن كعب وهذا فيه أهمية الرجوع إلى العلماء ثم جواب أبي يدل على أن العلماء يجب عليهم أن يزيلوا الشبهة بقدر استطاعتهم فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت ذكر منزلة الإيمان بالقضاء والقدر يقوله بيل وأنفقت مثل وحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر لماذا؟ لأن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يكون باب الكفر والكفر محبط للأعمال وأن تعلم أن ما أصابك ثم ذكر تفسير الإيمان بالقضاء والقدر تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيدك لو مت على هذا لكنت من أهل النار ثم ذكر أنه جاء إلى عبد الله المسعود وحذيفة وزيد فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان أن أهل السنة لا يختلفون في باب في باب العقائد وكلهم إجابتهم واحدة ومعتقدهم واحد. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نقرأ الشرح قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر قد ثبت بالكتاب وسنات وإجماع الأمة An Na Al Iman Bil Qadar I Ahadu Arkan Al Iman, wa Anhu Ma Sha Allahu Kana wa Ma Lam Ysha Lam Yakun. Faman Lam Yummin Bihada, fa Inhu Ma Aman Bil Allahi Hakikatan. Faleina An Numina B Jamii Marati Bil Qadar, fAnumina An Nallah Bil Kulli Shay In Alim, wa Anhu Katab Bil Lohul Mahfud Jamii Ama Kana wa Ma Yakunu Ilai Yom Al Qiyamah, wa An Al Ummur Kullah Bil Khalqihi wa Quduratihi wa Tedbihi. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فالعبد في خيار قيل أن يفعل الفعل أو يتركه وهذه المشيئة التي قال الله عز وجل عنها وما تشاءون إلا, إلا أن يشاء الله فيه مثال فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان به كيفية الإيمان به في قوله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطيك إلى آخرك الثالثة إحبات عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله هذا على الخلاف الذي ذكرناه نعم السادس أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابع براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء وهذا ما ذكرناه أنه من الواجب الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع الشبهات والفتن نعم التاسئة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فهذا فيه بيان أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وكذلك فيه بيان أن السلف من القرون الأولى كانوا يسلمون بحديث رسول الله يكفيهم في إزالة شبهة أن يسمعوا حديث رسول الله أما الآن تقرأ عليه القرآن وتقرأ عليه الأحاديث وتشرح الأحاديث وتأتي بكلام العلماء وتزيل الشبه ولا يزال لم يقرأ أما الأوائل الذين في قلوبهم تعظيم وإجلال لله عز وجل وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقدرونها ويطيعون الله ورسوله خلاص جاءهم الدليل انتهوا وزالت الشبه لورود فقط الدليل نعم باب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أذلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه ولهما عن عيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيام الذين يضاهون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا تمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت هذا الباب في باب ما جاء في المصورين لأنه من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد المعاصي لها أثر في توحيد الله سبحانه وتعالى تؤثر وتنقص من التوحيد لكن لا تزيله لأنها ذنوب معاصي فالذين يصورون دوات الأرواح بأي آلة هم داخلون في عمومي هذه الأحاديث في تحريم التصوير وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي يصور كتصوير تصوير بمعنى الخلق وهذا استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن عمل هذا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي استفهام بمعنى النفي ثم قال فليخلقوا ذره وليخلقوا حبه وليخلقوا شعيره فلا يستطيعون ذلك وذكر حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله والمضاهات معناها المشابهة يشابهون خلق الله وذكر أيضا حديث ابن عباس كل مصور في النار يجعل له من من عقوبة هذا المصور أنه يقال له انفخ الروح في هذه الصورة وهو لا يستطيع فيبقى يعذب في النار حتى صور هذه الصورة وهذا من أحاديث الوعيد أحاديث الوعيد إذا قلنا أن التصوير باب الكبائر فتحمل أو يحمل هذا العذاب على أنه من أحاديث الوعيد أي أنه مآله إلى الجنة بعد ذلك إذا كان من أهل التوحيد وذكر أن من صور صورة في الدنيا وهذا نفس نفس الحديث الماضي وذكر حديث أبي الهياج أنه قال علي له ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها فهنا قطع النبي عليه الصلاة والسلام وسيلتين من وسائل الشرك العظيمة وسيلتين من وسائل الشرك العظيم الوسيلة الأولى الصور والصور يدخل فيها التماثيل والأصنام فهذه من وسائل الشرك وكما في حديث ابن عباس أو قول ابن عباس في الصحيح لقصة شرك قوم نوح ماذا فعلوا جعلوا تصاوير على هيئة أولئك الصالحين فيه بيان الناس تصوير من وسائل الشرك والوسيلة الثانية هي القبور ورفعها رفع القبور الواجب تسويته فلا تجعل قبرا مشرفا إلا سويتها والضابط في ذلك كما يقول الشافعي وغيره أن تراب القبر له بمعنى أن ما يخرج من الأرض حال الحفر يرجع إليه قد يرتفع قليلا هذا التراب لكنه مع الوقت ينزل بعضهم قيدها بشبر يرجع التراب الذي أخرج من هذا القبر إليه، فتجد أنه ارتفع قليلا لأن اللحده أخذ مكانه، فهذا موطن أو طريقة الدفن. يرجع تراب القبر إليه، أي لا يتب تراب آخر من غيره. نعم، هذا خلاصة الباب. تفضل الشرح. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما جاء في المصورين وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله نددا في النيات والأقوال والأفعال والند هو المشابه ولو بوجه بعيد فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير فلذلك زجر نعم عنه فيه مسائل الأولى تغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأجب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي. لأن هذا من من مفاسد التصوير أن فيه عدم الأدب مع الله تعالى. نعم. الثالث التنبه على قدراته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة. نفسا يعذب بها المصور في جهنم السادس أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت نعم وطمسها المراد به إزالتها وتدميرها أو إزالة الرأس والوجه منها باب Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, r.a. Bab yang jatuh dalam kafirat halif, dan ayat Allah Taala. Halif. Bab yang jatuh dalam kafirat halif, dan ayat Allah Taala. Wahfuz aiman kum, dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata saya mendengar Rasulullah SAW. Kata saya mendengar Rasulullah SAW. Kata saya mendengar Rasulullah SAW. Kata وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمة زان وأعيل مستكبر ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبك شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يذربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار هذا الباب فيما جاء في كثرة الحلبة ومر في أبواب سابقة أن الحلف لا يكون أن الحلف لا يكون إلا إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته وهذا الباب فيه بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان والتوحيد كثرة الحلف لا يتحدث إلا بالحلف والله والله والله والله فهذا نقص في كمال الإيمان والتوحيد لأنها تفضي إلى ثلاثة أمور لأن كثرة الحلف تفضي إلى ثلاثة أمور الأول التساهل في الحلف تجده مرة يصدق مرة لا يصدق يصبح عنده أمر الحلف وتعظيم الحلف بالله سبحانه وتعالى أمر يسير وسهل. المشتدة الثانية من أكثر من الحلف لا بد أن يقع بالكذب تجده مع كثرته للحلف. يقع منه الكذب والمفتدة الثالثة ظن الكذب به الناس تظن به ماذا الكذب يصبح حلفه لا قيمة له يعرفون أنه يحلف على كل شيء وأنه يحلف أحيانا يكذب فلا يقيم لحلفه يعني منزلة ذكر قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم أي احفظوا حلفكم فلا تكثروا منه هذا أمر بحفظ الحلف ومن حفظ الحلف أدم الإكثار منه وذكر حديث ابن عمر أو أبي هريرة الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسر وهذا من عقوبة كسرة الحلف أنه يقلل البركة، أنه يقلل البركة. قد تشتري السلعة وتنفق، لكنه لا يبارك له في رزقه ولا في ربحه ولا في تجارته. وهذا مشاهد من كثير من التجار أو أصحاب المحلات. والله شريته بكذا، والله خسران، والله والله. لا يجد إلا الحلف ينفق به سلعته فإذا من عقوبة الكثرة الحلف أنه ممحقة للكسب يمحق البركة في الرزق ويقلل بعد ذلك الربح وذكر حديث سلمان في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام لله سبحانه وتعالى من هؤلاء الثلاث؟ طبعا تغ... تعددت النصوص في بيان من لا يكلمهم الله ولا يزكيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا ما يناسب المقام فإذا قوله ثلاث ليس معناها الحصر بل يذكرها لعلة معينة أشيمط زان أشيمط الشيخ الكبير في السن أشيمط زان وعائل مستكبر العائل الفقير ورجل من جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين جعل الله بضاعته إيجعل الحلف هو سبب البيع والشراء عنده إذا أراد أن يشتري والله ما عندي إلا هذا المبلغ والله إني خسران والله كذا والله وجدتها عند المحل الثاني بهذا السعر وإذا أراد أن يبيع والله رأس مالها كذا والله فجعل الله بضاعته فهذا لا يكلمه الله ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم وفي هذا الحديث في قوله أشيم طنزان وعائل مستكبر فيه بيان أنه كلما قل داعي المعصية وضعف كلما زادت العقوبة كلما قل داعي المعصية وضعف كلما زادت ماذا العقوبة كيف ذلك الآن داعي فعل الزنا عفان الله إياكم أعظم عند الشاب أم عند الشيخ عند الشاب فلما ضعف داعي فعل الفاحشة عند كبير السن يضعف شهوته يعني طول خبرته لما ضعفت الدواعي لفعل هذه الفاعشة ثم فعلها كان أعظم ممن قويت عنده الشهوة أو الداعي لفعل المعصية أو الزنا فارتكبه. كلاهما من كبائر الذنوب وكلاهما فعله عظيم لكن هذا الداعي عنده قليل ومثله عائل مستكبر إنسان فقير يعني ما عنده أسباب التكبر تجده فقير ومع هذا يتكبر على الناس بخلاف الغني الداعي عنده أقوى وهو الغنى وجود المال فكلاهما مذموم تكبر متكبر تكبر مذموم في كل شخص لكن هذا قلت دواعي التكبر عنده مع هذا استكبر على الناس أنت فقير ما عندك شيء وتستكبر على الناس فهذا أعظم وهذا كثير في مصوص الكتاب والسنة مثله يعني معصية العالم ليست كمعصية الجاهل لماذا؟ لأن العالم بعلمه ومعرفته لله ضعفت عنده الدواعي للمعصية فكانت معصيته أعظم وذكر حديث عمران بن حسين في بيان فضيلة القرون الأولى قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين سمى القرون المفضلة خير أمتي قرني طبعا حديث الطبراني السابق بسند صحيح هو أيضا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني ثم ذكر بعد هالقرون المفضلة يظهر أناس ويكثرون ما صفات هؤلاء الناس يشهدون ولا يستشهدون أي يشهدون من دون أن يطلب منهم الشهادة وهذا دلال على كثرة شهادة الزور أو يشهد فقط للمصلحة ويخونون ولا يؤتمنون تكثر عندهم خيانة خيانة الأمانة هذا من علامات الساعة وينظرون ولا يوفون هذا فيه الذم. من لم يوفي بنذره فيه بيان وجوب والوفاء بالنذر وجوب الوفاء بالنذر وإن كان النذر في أصله مكروها لكنه إذا نذر فوجب الوفاء به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويظهر فيهم السمن قال هذا إشارة إلى كثرة الغفلة والإغراق في النعيم يعني الصيام عنده قليل والأكل عنده كثير والأكل بشراها حتى ظهر فيه هذا السمن وذكر حديث ابن مسعود أيضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا فيه التأكيد أن القرن الثالث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رواية عمران قال لا أدري قرنين أو ثلاث أما حديث المسعود فيه الجسم بالثالث ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وهذا فيه بيان كثرة الحلف عند هؤلاء من كثرة شهادته على الناس يكثر من الحلف فيمينه تسبق شهادته شهاده تسبق يمينه. يمينه ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي رحمه الله فيه بيان أن السلف كانوا يحرصون على تربية الأبناء فإذا رأوا من الابن أنه كذب في شهادته أو خان في عهده كانوا يضربونه ضربا غير مبرح من باب التأديب حتى يتعود الطفل على الكلام بصدق وعدم الخيانة وحفظ شهادته شرح. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما جاء في كفرة الحلف أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق. ولهذا وجب أن يحلف إلا بالله وكان الحلف بغيره من الشرك ومن تمام هذا التعظيم أن لا تحلف بالله إلا صادقا ومن تمام هذا التعظيم أن, يحت... أن يختر مسمه عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد نعم إذن بين لك هنا أن الحلف من بالله من الواجبات وأن من تمام هذا الحلف لوازمه أولا أن يحلف صادقا والثاني أن لا يكثر من الحلف المسائل فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الايمان الثانية الأخبار بأن الحلف منفقة لزلعة ممحقة للبركة الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. هذا ما أشر إليه في قوله ماذا؟ وشيء مطّزن وعاقل مستكبر. نعم الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يشهدون. Al-Thamina Qawna Salaf Yadribuna Al-Sighar Ala Al-Shahadati Wal-Ahad Baabu Ma Jaha Baab Kala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Baabu Ma Jaha Fi Dhimmati Allahi wa Dhimmati Nabiihi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Qawlu Allahi Ta'ala Wa'aufu Bi'ahadillahi Iza Ahadthum Wa La Tanquzul Aiman Baada Taukidihah عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلو ولا تغدر ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليد وإذا لقيت عدوك من المشركين Fadu'hum ila thalati khilal. Aau khisal. Fa'ayyatahunna ma ajabuka. Fa'qbal minhum. Wa kuffaanhum. Thumma adu'hum ila al-islam. Fa'in ajabuka fa'qbal minhum. Thumma adu'hum ila tahawuli min darim ila daril muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu thalik. Falahumma lil muhajirin. Wa alayhimma ala almuhajirin. Fa'in abaw an yatahawalu فأخبرهم أنهم يقولون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإن حاصرت أهل حسن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم ان تخفروا ذممكم وذمه اصحابكم اهون من ان تخفروا ذمه الله وذمه نبيه واذا حصرت اهل حسن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتسيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم نعم جاء بهذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة به صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن عدم الوفاء بعهد الله فيه تنقص لله وهذا مخل بالتوحيد وهذا مخل بالتوحيد وذكر السعدي وغيره من العلماء أن عدم الوفاء بعهد الله فيه مفاسد أن عدم الوفاء بعهد الله فيه جملة من المفاسد أولا فيه ترك لتعظيم الله من يخفر ذمة الله هذا ما عظم الله سبحانه وتعالى والثاني ارتكب أكبر المفسدتين وهي مفسدة عدم الوفاء بعهد الله الواجب عليه الوفاء بعهد الله المفسدة هنا عظيمة والثالثة تهوين الدين والطعن فيه لما يرونك أو يرون الإسلام بهذه الصورة بالغدر والخيانة تعطيهم عهد الله ثم تغدر بهم والرابعة أن فيه تزهيد الكفار وتشويه الإسلام في عيونهم الكافر خلص يترك الدين قال دينكم دين غدر وخيانة وذكر قول الله تعالى وأوفوا بأهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي ما يكون بين المتعاقدين بينهما عقد في بيع أو شراء أو غير ذلك من العقود وكان بينهم عهد فلا يجوز لك أن تنقض العهد ويعظم ذلك إذا جعلت عهدك بعهد الله تعاهده بالله أنك لن تنقض ثم تنقض هذا العهد وتنقض يمينك بعد توكيدها وذكر حديث بريدة وحديث بريدة فيه جملة من آداب الجهاد وفيه بيان محاسن الجهاد الإسلامي وصورته النقية قال أغزو بسم الله في سبيل الله بسم الله أي مستعينين بالله أغزو مستعينين بالله في سبيل الله إشارة إلى وجوب الإخلاص في الجهاد وأن الجهاد لا يكون لشجاعة ويقال شجاع أو لمطالب الدنيا أو لمطالب الديمقراطية غيرها إنما الجهاد لا يكون جهادا حقا إلا إذا كان فيه علاء كلمة الله لا إله إلا الله في بسبيل علاء كلمة التوحيد قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا لا تسرقوا من الغنيمة ولا تغدروا أي لا بينك وبين أعدائك غدر خيانة تعطيهم العهد ثم تنقض عليهم وتقتلهم لأن الله عز وجل أمره فقال فنبذ إليهم على سوا كان بينك وبينهم عهد لا يجوز نقضه وإذا هم غدروا تقول لهم انتهى العهد الذي بيننا وبينكم بعد ذلك يجوز الهجوم عليهم ولا تمثل تمثيل التشويه بعد أن تموت أو يموت الكافر يأتي يقطعه أو يسحبه السيارة أو يشوهه أو يقطع عضاها هذا لا يجوز ولا تقتل وليدا طفل الصغير لا يجوز قتله ولا الكبير في السن وجاء في حديث أخرى ولا تقطع شجرة ولا تهدم ديرا لا يقتل إلا المقاتل محارب وهذا فيه بيان بطلان الجهاد المزعوم الآن الذي يزعمون هؤلاء أنهم يجاهدون كداعش ونصرة وغيرها وتجد جهادهم قائم على الغدر والخيانة وقتل النفس المحرمة وقتل الأطفال والتشويه كل هذه الخصال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أفعالهم. فإذا جاء إنسان ودخل على كفار في في بلادهم مفجر نفسه هذا دخل بعهد وميثاق وقتل الأبرياء وقتل نفسه لا يجوز الغدر ولو بالكاثر كاثر ما يجوز لك أن تغدر به فكيف تغدر بالمسلم تعرفون قصة إسلام المغيرة بن شعبة أنه ذهب مع اثنين من الكفار في تجارة ثم قتلهم وأخذ تجارتهم وجاء مسلما إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فقبلنا أما هذا المال الذي جئت به فلا نقبله في لفظ أما غدرتك فلا نقبلها الإسلام لا يقبل بالغدر والخيامة ما قال هذا المال خلاص نضعه في مال المسلمين نصرفه على الفقراء قال لا هذا مال جاء بغدر وخيانة وهنا هذا الفعل حصل مع مسلمين ولا كفار كفار ومع هذا لا يجوز وكذلك المعاهد الذي يدخل بلاد الإسلام بعهد وبإذن من ولي الأمر داخل في الغدر والخيانة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فهذه أو هذا الحديد دلال على أن أفعال هؤلاء ليست من الإسلام في شيء وأن جهادهم جهاد مزعوم والإسلام منه بريء. ذكر جبلة من خصال أيضا الجهاد فإذا لقيت عدوك فادعوهم إلى ثلاث خلال أولا ادعوهم إلى الإسلام وأمرهم بأن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين ينتقلوا من دار الكفر إلى دار الإسلام وإذا دخلوا مع المهاجرين يعني الأعراب الذين كانوا في نواحي البلاد من أسلم منهم يذهب مع المهاجرين أما إذا بقي في أرضه فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الأعراب بمعنى أنهم لا يدخلون في الغنائم وليس لهم في الفيء شيء إلا إذا دخلوا في الجهاد إذا دخلوا في الجهاد يكون لهم نصيب في الغنائم فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن إما أنهم يسلموا أو يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية والثالث هو قتالهم فإن جابوا فقبل منهم كفان فإن أهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إذن قوله ثلاث خصال الثلاث هي أولا الإسلام والثاني الجزية والثالث القتال ثم إذا حصرت حصنا من من أداب الجهاد أنك إذا حصرت حصنا من الحصون من حصون الكفار فيريدون بينك وبينهم الصلح فيقول لك أعطنا عهد الله وعهد نبيه أو ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعلك أو لا تجعل ذمة الله وذمة نبيه ووحد الله عادميا. إنما تقول ماذا؟ أعطيك عهدي وميثاقي. لأنك بعد ذلك إن حصل خفر لهذه أو لهذا العهد وهذا وهذه الذمة خفرت عهد من؟ نفسك ولم تخفر عهد الله ورسوله. وتخفر بمعنى تنقض. وتخالف ما عاهدت به وأيضا إذا أرادك أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله قالوا أنزلنا على حكم الله نحن واضين بحكم الله فلا تنزلهم على حكم الله إنما أنزلهم على حكمك المقصود على اجتهادك وهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم فالقول الأول قالوا لا ينزلهم على حكم الله لماذا؟ لأنه لا يدري ألي يصيب حكم الله بعينه أم لا والقول الثاني أنه يجوز ذلك ينزلهم على حكم الله لأن الشرع قد استقر وأن النهي خاص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الـ الـ الـ الوحي منقطع. قطع قد يتغير الحكم أما بعد انقطاع الوحي ثبوت الأحكام الشرعية فإذا رأى الحاكم وهو عالم أفتله العلماء أن هؤلاء حكمهم كذا في الشرع يجوز لك أن تقول نعم انزلكم على حكم الله لأن الحكم هنا بحسب الاجتهاد وبعض أهل العلم يقول الأولى أن يقيده بفهمه لحكم الله يقول انزلك على ما أفهمه من حكم من حكم الله وهذا كله داخل في باب تعظيم ذمة الله وعهد الله والحلف بالله وهذا التعظيم راجع إلى كمال التوحيد هذا المقصود به أن هذا التعظيم كله راجع إلى كمال التوحيد وكمال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أسمائه وحكمه وصفاته عز وجل اقرأ الشرح قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله. فعنه متى وقع النقض في هذه الحال. كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه هل أني اذكر لك المفاسد لهذا الأمر على ما ذكرنا ما المفاسد فأنه ما توقع النقد في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتسهيد للكفار به فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيك من محاسين الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثاني الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا هذه قاعدة شرعية معلومة وهي استكاب أدنى المفسدتين إذا تعارضت مصلحه مفسده يقدم درء المفاسد على جلب المصالح والإشارة هنا أنك إما أن تجعله على عهدك أو تجعله على عهد الله فإذا حصل نقض فأخذ نقض عهدك أو من نقض عهد أهد الله. فهنا دفعت المفسد الأعظم وهي نقض عهد الله على المفسد الأقل وهي نقض نقض عهدك. وهذه قاعدة تدخل في كثير من الأبواب الشرعية وأظنها مرت معكم في مع المشايخ. نعم. الثالث قوله غزو باسم الله في سبيل الله. الرابع قوله قاتل من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم هذا فيه شرح إلى التوكل على الله وأن التوكل جامع للأمرين مثل ما قلنا الاعتماد على الله وبذل وبذل العسباء استعن بالله وقاتلهم مثل قوله اعقلها وتوكل <تصفيق> <تصفيق> نعم السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابع في قوان صاحبي يحكم عند الحاج بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟ ما هذا الذي يسمى الاجتهاد باب قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة بقد الدنياه وآخرته هذا الباب جاء به في بياني أن هذا الفعل وهو التألي على الله الإقسام على الله سبحانه وتعالى فيه إساءة أدب مع الله عز وجل القسم على الله فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال وهذا على ما أشرنا سابقا أنه من فقه الإمام أن المسألة إذا كانت فيها تفصيل قال ما جاء في الاقسام على الله، فإذن هذا إشارة إلى أن الاقسام على الله فيه تفصيل، وهو على ثلاثة اقسام، الاقسام على الله على ثلاثة اقسام، الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله. من نفي أو إثبات أن يقسم بما أخبر الله ورسوله من نفي وإثبات فهذا لا بأس به دليل على اليقين في إيمانه دليل على اليقين في إيمانه مثال ذلك أن يقول والله لا يغفر الله لمشرك هل هذا فيه شك ما في شك مما أخبر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن شرك به أنه المشرك خالد في النار ويقول مثلا والله إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة فهذا أقسام على الله بأنه أقسام على الله بأمر أخبر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه أن يقسم على ربه لحسن رجائه أو لقوة رجائه وحسن ظنه بربه وهذه تحصل من أهل الإيمان وهو جائز ما أقسم على الله إلا من باب ماذا قوة رجائه بالله عز وجل وحسان ظن بالله سبحانه وتعالى وهذا مثل ما فعل أنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع بنت النضر ثنية جارتها أسنان جارتها فجاءوا يطلبون القصاص قصاص في الجراح فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكسر ثنية الربيع مثل ما كسرت ثنية جارتها فقال أنس ابن النظر والله لا تكسر ثنية الربيع قالها ليس اعتراضا على حكم الله وإنما قالها من باب قوة رجائه بالله سبحانه يعني أنه يرجو من الله أن هذا الأمر لا يحصل لكنه لقوة رجائه عبراه عن هذا الطلب بماذا بالقسم والله لا تكسر ثنية الربيع يعني أنه يرجو من الله ويقسم على الله أن لا يحصل هذا الأمر ليس اعتراضا على هذا الحكم فلما أقسم على الله جاء أولياء هذه المرأة فقالوا تنازلنا تنازلوا إلى أدية فحقق الله عز وجل ماذا رجاءه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا لأضره وقوله إن من عباد الله فيه إشارة إلى أن قسمهم جاء من قوة العبودية واليقين لله سبحانه وتعالى النوع الثالث وهو المحرم وهو أن يكون الحامل على القسم والعجب بالنفس عجب بالنفس أو تحجير فضل الله الواسع أو تحجير فضل الله الواسع أو سوء ظن بالله أو سوء ظن بالله وهذا يدل عليه أو مثاله هذا الحباب الذي بين أيدينا والحديث المذكورة حديث جندب حديث بهريرة هذا الرجل مر على هذا رجل عابد مر على رجل فاسق جاهب المعصية فنصحه ثم نصحه الثانية والثالثة فما استجاب نصيحة مستجابا بالنصيحة أو ما أخذ بالنصيحة فلما مر عليه هذا العابد أخذه ماذا العجب في نفسه يعني أن الله لن يغفر لك يغفر لي أنا وأنه حجر فضل الله الواسع من أنت حتى تحج رحمة الله فتقسم على الله أن يا ربي أقسم عليك أنك ما تغفر له الأمر بيد الله ليس بيدك فقال الله قال هذا الرجل الله لا يغفر الله لفلا فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يتألى أن يحلف ويقسم الإله القسم تعرفون كتاب الإلاء في أحكام النكاح الإلاء على الزوجة أن يقسم أنه ما يأتيها قال من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك فذكر أبا هريرة أن هذه كلمة قالها فأحبطت الدنيا وآخرتها أهلك بسبب هذه الكلمة فهذا فيه بيان أن على العبد أن يحفظ لسانه إلنا بن خير وأن الكلمة الواحدة قد تهلكه كما جاء في حديث بلال بن الحارث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار سبعين خريفا والدلالة على خطورة اللسان وعلى وجوب حفظ اللسان وعلى قلة الكلام إلا بخير وأن يتكلم إلا بعلم وفيه دلالة على خطورة العجب بالنفس وأنه من أسباب الهلاك أقرأ المسائل مسائل أقرأ المسائل من شرح البابين. فيه مسائل: الأولى تحذير من التألي على الله. الثانية قون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. الثالث أن الجنة مثل ذلك. هذا فيه شارة إلى أن أقرب من شراكنا أنه بعمل واحد قد يدخل النار. وأيضًا بعمل واحد قد يدخل ماذا؟ قد يدخل الجنة. تعرفون قصة البغيم بني سراي التي أطعمت كلبا أو سقى كلبا. تغفر الله لها دخل الجنة عمل واحد وأمثل ذلك كثير نعم الربيع فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره هذا الحديث الذي ذكرناه هو حديث بلال بن رباح وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم الخامس أن الرجل قد يغفر له بسبب بسببين هو من أقرأ الأمور إليه هذا الرجل الآخر الفاسق وفر له بسبب ماذا بسبب فعل ذاك حين قال له والله لا يغفر الله لك فحصلت له المغفرة هذا فيه دلالة على أن على فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى وأن المكفرات كثيرة نعم بببب قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبار بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نوحكت الانفس وجال العيال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك فان نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحت أتدريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود هذا فيه بيان أيضا أن من التنقص لله عز وجل أن يستشفع بالله على خلقه أن يستشفع بالله على خلقه لماذا؟ لأن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى فمثلا عندك حاجة تريد أن تنهيها عند وزير تأتي إلى سكرتير الوزير أو تأتي لمن هو دون الوزير وتقول له اشفع لي عند الوزير أو تأتي إلى الأمير تأتي إلى من هو دونه من أهل الشام تقول يا فلان اشفع لي عند الأمير فيذهب هذا الذي هو أدنى يشفع عنده الأعلى فلما نأتي إلى الله سبحانه وتعالى نستشفع بالله على خلقه في انتقاص الله ما في انتقاص الله في الله أن الواجب أن تستشفع بخلقه بخلق الله على الله سبحانه وتعالى لذلك لما قال هذا الرجل إنها نهكت الأنفس يعني هلكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال يعني يريد المطر كان هناك قحط وجذب فاستسق لنا هذا استسق لنا هو معنى قوله استشفع بك على الله لأن من الاستشفاع طلب الدعاء من الرجل الصالح طبعا رجل الصالح الحي الحاضر القادر ومن هذا الاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أما أن نستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز وهذا هو المحرم وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب يكثر من التسبيح وهذا فيه بيان أن على العبد ألا ينقطع عن ذكر الله ولو في حال الغضب الإنسان في حال الغضب لا يعرف ما يقول لكن السنة أنك في حال الغضب تسبح فما زال الصحابة كانوا يعرفون أنه إذا أكثر من التسبيح يعرفون الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام وغضبه هنا لأنه وقعت عبارة في انتقاص لحق الله عز وجل قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه بيّن أن هذا اللفظ فيه عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يسمى حديث الأطيط وهو تكمله أطيط العرش وحسنه ابن القيم وحسنه ابن حجر رحمهم الله تعالى نقرأ الشرح الآن قال الإمام قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصيعدي رحمه الله باب الإكسام على الله وباب لا يشفى بالله على خلقه وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله وهو مناف للتوحيد أما الإكسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه فإن الشفاعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعله الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها نعم فيه مسائل فيه مسائل الأولى إنكار على من قال نشتشفئ بالله عليه الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نشتشفئ بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن هنا معنى سبحان الله أي تعظيم الله التسبيح هو تنزيه متضمن للتعظيم تنزيه متضمن للتعظيم وهنا لما ذكر أن من تعظيم الله أن هذه الكلمة ليست من تعظيم الله قال سبحان الله أي أنك ما عظمت الله وما نزهت الله سبحانه وتعالى فهذا في قوله التنبيه على تفسير سبحانه نعم. الخامس أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. وهذا من التوسل الجائز كما تعرفوا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد وسدده طرق الشرد أن عبد الله بن السخير رضي الله عنه قال إن طلعت. و عن عبد الله بن سخير شخير شخير شخير شخير عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال إن طلبت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طوولاً فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وأن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النساء بسند جيد نعم كلا الحديثين صحيح وصححهم الشيخ للباني رحمه الله تعالى وهذا الباب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك مر معنا سابقا أو مر في كتاب التوحيد نحو هذا التبويب ذلك في باب رقم 21 في باب 21 إذا فتحته تجده في نحو هذا التوحيد حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد فقال أهل العلم أن الباب الأول كان الغرض منه سد الطرق الفعلية سد الطرق العملية أو الفعلية التي تؤدي إلى الشرك. وهذا الباب جاء به لسد الطرق القولية التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك. لذلك ذكر هذا الباب بعد أبواب كثيرة في ألفاظ هي من مما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد. أما ما مضى من الباب الأول فهو في أفعال تنقص التوحيد أو تنقض التوحيد. إذن هذا الباب في بيان سد الطرق إلى الإشراك بالله عز وجل وذكر حديث عبد الله بن الشخير أن الصحابة قالوا أو أن وفد بني عامر قالوا أن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. وهنا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عن قولهم السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لم ينههم عن إطلاق لفظ السيد عليه، وإنما نهاهم أن يستجريهم الشيطان، أن يجرهم الشيطان إلى الوقوع في ماذا؟ في الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. أراد سد هذا الطريق، أراد سد هذا الطريق. فينتقل من السياده الخاصة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام إلى السياده العامه التي هي لله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بغل هذا بعض لذلك قال السيد الله هل هنا للعموم تستغرق السياده كلها لله سبحانه وتعالى وهذا في دلاله على أن من أسماء الله السيد وقلنا أنه يجوز إطلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام لورود أدلة فيها جواز إطلاق لفظ السيد منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيدنا لأنه يجوز إطلاقها على غير المنافق وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم وقول الصحابة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم ومر معنا في حديث لا يقول فلان عبدي ولا أمتي ولكن ليقول سيدي ومولاي إذن إطلاق لفظ السيد على غير الله جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد قطع الطريق للغلو فيه سد باب الطرق الشركية لذلك قالوا أيضا أنت أفضلنا وأعظمنا طولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا تغلو ولا تطروني إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا يستجرينكم الشيطان أي لا يتخذكم الشيطان جريم فيجركم من كونه عبد إلى كونه يعطونه صفه من صفات العلوهية كما حصل للصوفية وغيرهم وبعض العلماء فهم النهي من هذا الحديث وأنه لا يجوز إطلاق السيد فاعترض عليهم بالأحاديث التي ذكرناها فقالوا أن الجمع بين الأحاديث هذه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله السيد حملوه على ثلاثة أوجه المسألة فيها خلاف حملوه على ثلاثة أوجه قالوا أن النهي هنا للكراهة يعني أنه يكره أن تقول السيد والوتو الثاني قالوا أن النهي إذا خشيت المفسدة والمفسدة هي التدرج كما هو في حال هؤلاء إذا خشيت المفسدة ينهى عنه والثالث قالوا أن النهي بالخطاب أما في الغيبة فجائز يعني ينهى أن تقول للرجل في وجهه أنت السيد لكن إذا غاب تقول فلان سيد القوم كما قال الناس قوموا لسيدكم إلى الآن ما دخل ما قالها في وجهه لأنه القول له في وجهه قد يبعث على العجب لكن الصحيح هو عدم التعارض فيجوز إطلاق السيد وإنما جاء النهي في ذلك أو أن المقصود بقوله السيد هو غلق باب التوسع والغلو ذكر حديث أنس لما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو مع أنه خيرنا عليه الصلاة والسلام وسيدنا قال لا تقول لا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان يستهوينكم أيوقعكم في الضلال يهوي بكم في الضلال لا يستهوينكم الشيطان قال أنا محمد عبد الله ورسوله فقوله عبد الله ورسوله رد على الطائفتين التي غلط الرد عليها في قوله ماذا التي غلت ترد عليها في قوله عبد الله والتي كذبت وانتقصت الرد عليها في قوله رسوله قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل هذا كما قال عليه الصلاة لا تطروني كما أطرت النصارى أبن مريم فيه دلالة على أن تجاوز الحد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه عطائه صفات الله سبحانه وتعالى من وسائل الشرك ومن الأمور التي سدها نبينا عليه الصلاة والسلام نعم شرح قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك تقدم نذير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفذية إلى الشرك والفرق بين البابين أن الأول في حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية وهذا الباب في حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في شرك، فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقله ومنقصاته ظاهرا وباتنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالث قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابع قوله ما أحب أن ترفعوني إذا فوق. إذا قالوا هنا ولم يقولوا إلى الحق فيه بيان جواز طلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابع قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم هذا فيه التحذير من الغلو ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم قراءة الباب الأخير. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات نعم, ذكر... نعم أكم الله والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نعم ذكر هذا الباب رحمه الله تعالى وختم به وهو باب مراد به تعظيم الله سبحانه وتعالى لأن تعظيم الله هو التوحيد وختمه بهذا الباب وما قدر الله حق قدره إشارة إلى أن ما مضى من الأبواب كلها في التوحيد هي من تعظيم الله عز وجل فأكثر الناس تعظيما لله عز وجل هم أهل التوحيد لأجل هذا ختم الله عالم هذا الباب أو هذا الكتاب بهذا الباب وما قدر الله حق قدره أي أن من حقق التوحيد فقد قدر الله حق قدره ومن لم يحقق التوحيد فيما مضى من الأبواب فإنه ما قدر الله حق قدره ومعنى وما قدروا قدروا أي عظموا وما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله حق تعظيمه ثم ذكر صفة من صفات الله التي توجب عظمته وتعظيمه سبحانه وتعالى أن الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ويأتي أيضا ذكرها في الأحاديث نقرأ الأحاديث ونعلق على ما تيسر نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحبر المقصود به من اليهود نعم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والمال على إصبع والماء على إصبع والثر على إسبع وسائر الخلق على إسبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر النواجد كما تعرفون هي أقصى الأضرص يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا وهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بصوت مرتفع وإذنما يتبسم تبسما شديدا عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحضر ثم ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إسبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلق على إسبع أخرجاه رجاه البخاري ومسلم من هذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى وضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا المعطلة يقولون ضحك إنكارا عليه وهذا بعض أن اليهود قال السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى والجبال والشجر فقالوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا على هذا الكلام وعدم إقرار به والصحيح الذي لا شك فيه أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سرور وإقرار إنما هو سرور وإقرار إنه سر بما يؤمن به أنه موجود حتى فيه في التوراة عند اليهود ومما يدل على أن الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم هنا إقرار أموح الأمر الأول قول الراوي هو أدرى بروايته قول الراوي تصديقا لقول الحبر هل أنت أفهم من كلامي أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الذي روى هذا الحديث قال الصحابي نفسه تصديقا لقول الحبر ليس إنكارا الثاني مما يدل على أنه إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد ضحكه ماذا فعل؟ قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القي والسماوات مطويات بيمينه فلما جاء بهذه الآية وذكر الأرض أنها في قبضته والسماوات أنها بيمينه قراءة الآية دليل على تصديق قوله الحبر والثالث مما يدل على أنه إقرار أنه لو كان باطلا لأنكرهه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باطل ولا نؤمن به هذا تشبيه والله ليس له الصفات لكن عدم إنكاره فيه دلالة على إقراره لقول الحبر مما يدل على هذا الحديث وهي قاعدة في الأبواب في باب الأسماء الصفات مهمة في الرد على الذين يتأوّلون والرد على المعطلة أن تنوع إثبات الصفة دلالة على إبطال المجاز وإبطال التأويل. تنوع في إثبات الصفة دلالة على إبطال ماذا؟ المجاز والتأويل. وبيان ذلك لما يأتي المعطل ويقول يد الله معناها القدرة. ليس كذلك أو النعمة. نقول له إن سلمنا لك في اليد ماذا تقول في القبض وهي من صفات اليد ليس كذلك ماذا تقول في الأصبع ماذا تقول في يمينه ماذا تقول في يهزهن كلها صفات اليد إن سلم لك ثأويل واحدة كيف تؤول الأخرى واضح. وهكذا في جملة من الصفات. تنوع الصفات دلالة على إبطال المجاز. تنوع إثبات الصفة دلالة على إبطال المجاز وإبطال التأويل. نعم. ولمسلمين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يتوى الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون هذا استفهام للتحدي استفهام للتحدي أين الجبارون يتحدى الله هؤلاء الجبارين في الدنيا أين الذين يتكبرون نعم ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا قخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات تصعب في القرس إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه ترس المقصود به الدرع يعني الدرع فألقيت فيه دراهم سبعة هذا فيه دلالة على عظمة الكرسي والكرسي ما صح فيه إلا هذا الحديث أما القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض أما ذكر العرش فورد في جملة من الأحاديث أما الكرسي فما صح فيه إلا هذا إلا هذا الحديث وجاء عن ابن عباس لإسناد صحيح عنه أنه كان يقول الكرسي هو موضع القدمين من باب التفسير لهذه الصفة الكرسي هو موضع القدمين نعم قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما القرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وهذا فيه دلال على أن أعظم مخلوقات الله هو العرش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التسبيح قال وزينة عرشه دلال على عظم خلق العرش نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابع والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله نعم هذا أسناده حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو موقوف على ابن مسعود قال أهل العلم أنه لا يقال بالرأي فيأخذ حكم ماذا حكم الرافع يأخذ حكم الرافع نعم ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. المسعودي هنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق هذا المسعودي. وعاصم هو الذي مر قبل قليل وهو ابن النجود مشهور وهو ثقة وأبوال شقيق ابن سلمة وهو مخضر منطقة. هذا الحديث ذكر له الحافظ تهبي طرق والمقصود ب. بذلك في كتابه العلو العلو للعلي الغفار للحافظ الذهب رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وذكر له طرق لأجل هذا قلنا أن الحديث كما قال الشيخ الألباني أيضا حديث حسن حسن نعم وعن, العب وعن العبات بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل السماء إلى السماء مسيرة خمسمائة سنة وكسف كل السماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم رواه أبو داود وغيره هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجاء بهذه الحديث بيان عظم خلق السماوات والأرض كم بين السماء الأولى والثانية وكم بين السماء السابعة والكرسي والعرش وهكذا هذا كله فيه بيان دلالة أو دلالة على عظم الرب سبحانه وتعالى على عظم الله سبحانه وتعالى إذا كانت مخلوقاته بهذه العظمة فكيف بالخالق جل جل وعلا اقرأ الشرح لا اقرأ مسائل خلنا في المسائل أولا فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذه تفسير العلوم تفسير قوله الأرض قبضته يوم القيامة. تفسيرها جاء في أن, الس... أن الشجر في أصبع مقصود هذا التفصيل والجبال في أصبع هذا كله تفصيل أو تفسير قوله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقيات عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. هذا في إشارة إلى أن اليهود من هذه الجهة الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير من المعطلة خير من الجهمية لأن المعطله والجهمية أنكروا هذه الأشياء. أما اليهود فأقروا بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة هذا الإشارة للأدلة التي ذكرناها أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب ماذا الإقرار لأن النبي صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك نعم الرابعة وقوء الضاحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى هذا فيه دلال على أن صفة اليدين لله عز وجل هما يدان إثنتان وهذا الذي تدل عليه كثير من النصوص نعم الخامسة السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي اليد الأخرى جاء في رواية مسلم ما مر معنا في رواية مسلم ولمسلم عن ابن عمر قال بعد ذلك في هذه الرواية ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يأخذهن بشماله وهنا وقع خلاف بين أهل العلم هل تسمى اليد الأخرى أم أنه يطلق عليها الشمال؟ هل يطلق على اليد الأخرى شمال أو أنه لا يطلق عليها؟ والخلاف في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يدي ربي يمين. قالوا كيف يكون كلتا يداي ربي يمين؟ ثم جاء في هذا الحديث فقال بشماله. فليهل العلم في هذه المسألة قولا منهم من قال إن ذكر الشمال شاذ ضعفوا هذا اللفظ وحكموا عليه بالشذوذ، وأن الرواية الصحيحة هي وبيده الأخرى فقوله وبيده الأخرى يلتقي مع قوله كلتا يدي ربي يمين إذن ليس فيها شمال ودليل شذوذ هذه الرواية أنه تفرد بها عمر بن حمزة تفرد بها عمر بن حمزة وخالفه من الثقات نافع وعبيد الله بن مقسم خالفه من الثقات نافع وعبيد الله بن مقسم وهذا القول قال به ابن خزيمة والإمام أحمد وهو قول البيهقي ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع القول الثاني قالوا أنه يثبت تسمية الشمال أن هذه الرواية صحيحة ولا نحكم عليها بالشذوذ لأن الشذوذ وجود ماذا مخالفة وهنا ليست هناك مخالفة ليست هناك مخالفة بين الشماله وبيده الأخرى بيده الأخرى هي هي شماله إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين قالوا أنه معناهما كمال تعظيم يدي الله عز وجل أن كلا يديه لها العظمة والقوة، لا كما يتبادر badges إلى المخلوق، المخلوق يمينه أقوى من أقوى من شماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، أي لا ليس كالمخلوق شماله أضعف؟ أن كلتا يديه ينفق بها، كما جاء في هذا الحديث أو في الآية. الأرض, الأرض في يد والسماوات في يد فليس في يديه سبحانه وتعالى أي نقص مما يعترض المخلوق فإذا يكون المعنى كلتا يديه يمين أي كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والقوة والعظمة فلا فرق بينهما هذا معنى فكلتا يدي ربي يمين وهذا رجحه الدارمي رحمه الله تعالى وهو ترجيح أيضا من همد عبد الراهب الشيخ محمد الراهب أيضا رجح هذا القول بقوله ماذا تصريح بتسميتها الشيمان وأيضا رجحه الشيخ بن باز وأيضا الشيخ محمد خليل هراس في شرحه الواسطية ووجح هذا القول نعم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك نعم الثامن قوله كخردلة في كف أحدكم نعم التاسئة عظم القرس بالنسبه إلى السماوات طيب أكمل. العاشرة عظم العرش بالنسبه إلى القرس الحادية عشرة أن العرش غير القرس والماء الثانية عشرة هذه إشارة إلى من ينكر العرش يقولون العرش وعلم الله سبحانه وتعالى وهذا باطل تفسير باطل أو أنه هو الكرسي هذا غير الكرسي. هذه الرواية تدل على التفريق نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء خمسمائة مسيرة خمسمائة سنة نعم الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين القرس والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشر أن الله فوق العرش السابعة عشر كم بين السماء والأرض الثامنة عشر كثف كل سماء خمسمائة سنة بعض هذه الأشياء وردت في الرواية الصحيحة وبعضها وردت في حديث بداود الضعيف فلا نأخذ إلا ما صح نعم التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلىه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم قراءة شرح عليه الصلاة قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعيد رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة وذكر النصوص الدالة على عظم رب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه لأن هذه النعوط العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أن المعبود وحده المحبود وحده الذي يجب أن يبدل له غاية الذل يبدل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتألّه وأنه الحق وما سواه باطل وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه إن جواد كريم. وهذا آخر التعليق المختصر على كذا التوحيد وتوضيح مقاصده وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها نعم هذا الكتاب على صغر حجمه تقول السديد كتاب السدي فيه كثير من الفوائد وكثير من التقاسيم النفيثة والحمد لله والحمد لله على تيسيره ومنته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هيا من شرح هذا الكتاب أظن خلال ثلاث دورات مر قبل ذلك دورتين وهذه الثالثة انتهينا بها من شرح هذا الكتاب صلى الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد وأن يثبتنا على لا إله إلا الله وأن يجمع بيننا وبينكم في جنات النعيم وفي لقاءات أخرى في هذه الدنيا في دورات إن شاء الله وفي علوم صلى الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لكل خير طولنا وإلا سيلا شاء الله فقنا الله وإياكم لكل خير وصيكم إخوتي هذا خلاص هذا آخر اللقاء وصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ووصيكم بالجد والاجتهاد في العلم والتعلم فالعلم ليس في الدورات فقط العلم يحتاج إلى مراجعة ودراسة وبحث وكتابة وحضور الحلقات و صرف جميع الأوقات في العلم كما يقال إذا أعطيته كلك أعطاك أعطاك بعضه أعطاك قليل منه فالعلم يحتاج إلى جد واجتهاد نتعلم من المحبرة إلى المقبرة الأوقات كلها نبذلها في في العلم وتحصيله خصوصا يعني في بعديكم عن أهل العلم في هناك ما شاء الله صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق جملة من طلبة العلم الطيبين ممن يستحق أن يدرس عليهم لكن لضعف اللغة عندكم تحتاجون إلى جهود مضاعفة وأكثر فأوصيكم بالاجتهاد في اللغة العربية وتعلمها أكثر وأكثر وأن تجعلون خطابكم في المعاهد وفي ما بينكم كن في اللغة العربية حتى تتقوى هذه اللغة لأنها هي مفتاح العلم تقرأ تتعلم لا تستطيع أن تقرأ الكتب إلا بإتقانك للغة العربية لكن مع هذا لا تنصرف عن علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير تقرأ هنا وهنا مع استمرارك في تعلم اللغة وتجتهد في العلوم فانظر إلى يعني مآثر السلف الصالح وكيف حازوا مثل هذه المرتبة التي وصلت إلينا كتبهم إلا بالجد والاجتهاد ما عندهم مقت حتى للأكل والطعام ذكر ابن أبي حاتم قصة مشهورة تعرفونها ابن أبي حاتم ذكر في مقدمة الجرح والتعديل قال أنه كان هو وزملائه يطلبون العلم يحضرون حلقات ففي النهار يحضرون السماع يسمعون الأحاديث ويكتبونها وينقلونها فإذا جاء الليل اجتمعوا وقابل بعضهم بعضا ما أخذ من الشيخ قد يكون الشخص فاته حرف اختلط عليه كلمة فيقابل بعضهم بعضا قالوا فمررنا على درس من دروس شيوخنا فإذا هو مريض معتل صار عندهم ماذا وقت فقالوا فلنشتري لنا سمكا اشتروا سمك فلما جاءوا في الليل بدأوا يقابلون الدروس الأخرى فوضعوا السمك وبدأوا يقابلون جاء في الصباح أو في الفجر وذهبوا لحلقات السماء في الليل بدأوا يقابلون ما عندهم وقت حتى يطبخ هذا الأكل يقول حتى مر على السمك ثلاثة ليال. فخشينا أن يفسد فأكلناه نيا فأكلناه نيا ما عندهم وقت وقتهم كله للعلم لإذا كان الوقت كله للعلم تحصل تتحصل على المنزلة والمرتبة وللأسف نجد أن كثير من الإخوة والشباب طلاب العلم كلما طال عهده بالعلم كلما ضعف في التلقي ضعف في حضور الدروس وضعف في كأنه اكتفى وكأنه حصل خلاص غنيمة ولا يريد المزيد بالعكس الإنسان كلما تبحر في العلم كلما عرف نفسه أنه جاهل وأنه يجهل أشياء ولا يستطيع أن يعرف يزيل هذا الجهل إلا بالعلم والعلم والقراءة والتوسع ووصيكم كذلك بالاجتماع وعدم الافتراق تناصح فيما بينكم الحكمة في الدعوة يرحم بعضنا بعضا ويعذل بعضنا بعضا الاجتماع من أسباب نهوض الدعوة وظهور الدعوة من أسباب نشر التوحيد والسنة نراكم الناس مجتمعين غير متفرقين الاجتماع يكون على السنة على منهج السلف الصالح أما من لم يكون كذلك فليس لنا معه اجتماع ووصيكم بالأخلاق الحسنة التعامل مع الناس مع جيرانك مع أهلك مع أقاربك، صلة الأرحام، بر الوالدين، هذا من أعظم أساليب الدعوة إلى التوحيد. أنتم في بيئة تنتشر فيها الشرك والصوفية والخرافات، فلا تصد الناس عن دعوة التوحيد بسوء خلقك. لا بد من إحسان الخلق. وأنتم تعرفون أن الإسلام ما جاء في هذا البلاد إلا بحسن التعامل. تعامل المسلمين القدامى جاءوا وتعاملوا بأخلاق حسنة فانتشر الإسلام رغب الناس في هذا الأخلاق من أعظم دواعي قبول دعوة الحق هي إظهارها بمظهر الخلق الحسن والصبر على الناس والدعوة بحكمة إلى الله سبحانه وتعالى وصيك مصية أخيرة وهي الارتباط بأهل العلم الكبار الذين عرفوا السنة وتميزوا بحسن المنهج والعقيدة الصحيحة الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني والحيدان وشيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ عبيد والشيخ محمد هادي وغيرهم من المشايخ السنة وعلماء السنة لا نرتبط بالجهلاء أو أهل الأهواء والبدع أمنا كله لأهل العلم من أهل السنة والجماعة السلفيين صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير ونثبتنا وإياكم على السنة واستودعكم الله ونلتقي في عام أو دورات أخرى بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته